م ن ا ل ن س ا ء مثنى و ث ل ا ل ن ا ب ت س ي ل ا ت ع د ل و ا ف و ا ح د أو م ا م ل ك ت أ ي م ا ك م ذلك أدنى ا ء ا و ل و ا وآتوا ل ن س ا ا ء ص د ق ت ه ن ن ل ى

فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى

حتى إ ذ ا بلغوا النكاح ف إ ن آ ن س ت م منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ولا ت أ ك ل و ه ا إ س ر ا ف ا وبدارا أ ن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ف ل ي أ ك ل بالمعروف

ف إ ذ ا دفعتم اليهم أ م و ا ل ه م ف أ ش ه د و ا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون أ ق ر ب و و ن ن ل س ء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ا ترك ل و أ مما منه قل أو كثرة

إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> <تصفيق> يَأْكُنُونَ موسوعه ن َ النابلسي َّ ن ََ ل ل ع ُ و ن فِي م ن ِ الاسلاميه َ ي َُُْ

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ث ا م ترك

ب ا ر ك م ه ا ل ا د ك م لا ت د ر و ن أ ي ه م أ ق ر ب لكم ن ف ع ا ف ر ي ض ة م ن الله إ ن ا ل ل ه ك ا ن ع ي م حكيما ا

ولكم نصف ما ترك أ ز و ا ج ك م إ ن لم يكن لهن ولد ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع مما ت ر ك من بعد وصيه يوصين بها أ و دين ولهن الربع مما تركتم إ ن لم يكن لكم ولد ف إ ن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ت ر ك

من بعد و ص ي ة توصون بها أ و د ي ن و إ ن كان رجل يورث ك ل ا ل ة أ و ا م ر أ ة وله أ خ أ و أ خ ت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد و ص ي ة يوصى بها أ و د ي ن

غ ي ر م ض ا ر وصية من ا ل ل ه و ا ل ل ه ع ل ي م ح ل ي م تلك ح د و د ا ل ل ه

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات, تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

ي د خ ل ه ن ا ر ا ك ت و ر محمد ر ا وله ع ذ ا ب م ه ي

واللاتي ي أ ت ي ن ا ل ف ا ح ش ة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ا ر ب ع ة منكم ف إ ن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أ و يجعل الله لهن سبيلا

والذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ة ثم يتوبون

الذين ي م و ت و ن و ه م ك ف ا ر أ و ل ئ ك ع ت د ن ا لهم ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ا ي ح ل ل ك م أن ت ر ث ا ل ن س ا ء كرها و ل ا ت ع م ي ه

ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آ ت ي ت م و ه ن الا ان ياتين ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة وعاشروهن بالمعروف ف إ ن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

وان اردتم استبدال زوج مكان زوجه واتيتم اهداهن قنطارا

موسوعه ا ل ن ا ح ش ة و م ق ت ب و س ا ء س ب ي ل حرمت ع ل ي ك أمهاتكم م و ب ن ا ت ك م و و أ خ ا ت ك م و ع م ا ت ك م و س ل ا ت ك م ي ه ا ت الأخ س م ا ت الله أ خ و الحسنى ت ك م ا ت ي

و ك موسوعه ا ت ن س ا ك م و ر ب ا ا ئ ك م ل ت ي ل ل ح ج و ر ك م من ن س ا ك م ا ل ا خ ل ت م ب ه ن

كتاب الله عليكم و أ ح ل لكم ما وراء ذلكم أ ن تبتغوا ب أ م و ا ل ك م محصنين غير مسافحين

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما

ومن لم يستطع منكم قولا أ ن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعد فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن

واتوهن اجورهن بالمعروف

محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ف إ ذ ا أ ح ص ن ف إ ن أ ت ي ن بفاحشه فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه من

وأن تصبروا خير ل ك م و ا ل ل ه غ ف و ر رحيم يريد ا ل ل ه ليبين لكم ويهديكم سنن ا ل ذ ي ن من ق ب ل ك م و ي ت و ب ع ل ي ك م و ا ل ل ه ع ل ي م ح ك ي م

لا ت أ ك موسوعه النابلسي ك للعلوم تكون ا ن الاسلاميه ه رحيما ف ن ا و

ع موسوعه ي س ر ا ت ل ن ا ب عنكم س ي ئ ا ت ك م و ن د خ ل ك م م د خ ل ا كريما و ل ا ت ت م ن و ا م ا ف ض ل ا ل ل ه به بعضكم على بعض على ل ل ر ج ا ل نصيب م م اكتسب

وللنساء نصيب موسوعه م اكتسب ا ا ل ه ن ا ل ل ه كان ب ك ل ش ي للعلوم الاسلاميه اسماء ل ا ل و ل و ا ل ذ ي ن عقدت أيمانكم فآتوهم أيمانكم نصيبهم إن

الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء على كل على شيء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أ ن ف ق و ا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون

نشوزهن فان ع ظ و فعظوهن ه وهجروهن ن في ل م ض ض ا ج ع و و ر ب ه فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ف ل ان تبغوا ع ل ي ه س ب ي ل الله إن ا كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اجله

وحكما فبعثوا حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا ان ي ر ي د إ ص ل ا ح ا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين به الله شيئا إحسانا

احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار, والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل, السبيل وما ملكت أ ي م ا ن ك م إ ن الله لا يحب من كان مختالا

الذين ي ب خ ل و ن و ي أ م ر و ن ا ل ن ا س ب ا ل ب خ ل و ي ك ت م و ن م ا ت ا ه م ا ل ل ه م ن ف ض ل ه و ا ع ت د ن ا ل ل ك ا ف ر ي ن عذابا مهينا

والذين ي ن ف ق و ن أ م و ا ل ه م ر ئ ا ء ا ل ن ا س و ل ا ي ؤ م ن ن و ل ل ه و ل ا ا ب ل ي و م الاسلاميه آ خ ر ومن يكن ل ش ي ط ا و ا ا ذ ع ل م آمنوا بالله واليوم لو بالله الآخر وأنفقوا وأن

على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ت س و ا بهم ا ل أ ر ض لو ت س و ا بهم ا ل أ ر ض ولا يكتمون الله ح د ي ث

ل ف ض ي ل ا ل ك محمد ر ن من ا ب

الغائط أ و ل م س ت م أ و ل م س ت ه النابلسي س ء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا ماء تجدوا صعيدا ي ط ا ا ف ح و بوجوهكم و أ د ي ك م إن ا ل ل ه كان ع ف و ا غفورا أ ل م تر إلى ا ل ذ ي ن أ و ت ا ن ص ي ب ا م ي ه

أ و ن ل ع ن ه م م ك ا ل ع ن ا ب ا ل س ب ت وكان أمر ا للعلوم ه م ف و ا الله لا يغفر إن يشرك به يغفر يشرك أن ي غ ف ر ا دون ذ ل ك لمن ي ش ا ء ومن يشرك ب ا ل ل ه فقد ا ف ت ر ى إ ث م ا ع ظ ي م ألم ا الذين إلى تر ي ز ك و ه

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا فتيلاً انظر ل ل ه يزكي م يشاء ي ولا ل فتيلا م و ن كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إ ث م ا مبينا أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول

منهم من آ م ن به ومنهم من صد ع ن وكفى بجنم سعيرا إ ن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا

ب س ل ن ا ل م كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب

ت ج ر من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أ ب غ ي لهم ف ي ه ا أ ز و ا ج م ط ه ر ة و ن د اجتماعي

فان تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم, كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خير واحسن تاويلا

ا ل موسوعه النابلسي قدمت للعلوم ا ل ا س ل ا و و ت ف ي ق ا أولئك

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى

وإخرجوا موسوعه ن دياركم ل و إ ل ا ق ل ي ل م ن ه أنهم م ولو و ل ف ع ا ما يوعظون ب ه ل ك ا ن خ ي ر للعلوم أ ش د ت ث ب الاسلاميه آ ت ي ن أجرا ع ظ ي ا و ل ه د ن ا م سراطا

موسوعه ا ل ن ا ب ل س و للعلوم الاسلاميه

شركه الهدى ن ي ا ل ك ه دعويه غير ربحيه ذ ل ك ا ل ف ض ل م و ن اجتماعي ه م ا

إلى أجل ق ر موسوعه ا ل د ن ي ا ق ل س ي للعلوم و ا الاسلاميه و ن اسماء ت الله و م حسنة ا ل ل ه و إ ن

تصبهم س ي ئ ة ي ق و ل و ا هذه م ن ع ن د ر ا ل ب ا م ن عند ا ل ل ه

تولى ف م ا أ ر س ل ن ا ك ع ل ي ه م ح ف ي ا و و ي ق ل و ن ط ا ع فإذا ب ر غير ز و ا طائفة ا من منهم عندك بيت ل ذ ي ت ق و ل و ا ل ل ه يكتب ما يبيتون ما ف أ ع ر عنهم و و ت ك ل على الله و ك ف ى ب ا ل ل ل ه و ك ي ا س ل ا يتدبرون ر ي ن

القرآن. ولو كان موسوعه ا النابلسي خ ت ا ا كثيرا وإذا جاءهم ف ل أ أو م ن و ردوه ر إلى ل ا للعلوم م ه الذين ي ن س ت ب ط ن ه ن ه م و و ل ل ا ف ض ل ا ل ل ه ا م ي ه

م ا ت ب ع ت ه ا ل ش ي ط ا ن إ ل ا ق ل ي في ل فقاتل ا س ب ي ل ا ل ل ه ل و م ا ل ف إ ل ا ن ف س ك وحرِّض ا ل م ؤ م ن ي ن عسى ا ل ل ه أن ا س م ا و الله أشد أ ب س ا وأشد ن ي ل ح س ن يكن نصيب منها له

ل ي ج م ع ن ك م إلى ي و م القيامة لا ريب فيه و م من ن أصدق ا ل ل ه ح د ي ث النابلسي فما ك م م في ا ل ف ق ي ن و ن تهدوا للعلوم ن ض ل ا ل ل ه ا م ي د ه

سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أ و ل ي ا ء حتى يهاجروا في سبيل الله ف إ ن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إ ل ا الذين

إ ل اسماء الله ن ى قوم و بينكم ب ي ن م م ي ث الحسنى ق أو

حصرت ص ر د و ه م أن ي ق ا ت ل و ك م أ و ي ق النابلسي ت الله ل ل ط ه م ع ك م ف للعلوم ق ا ت و ك م فإن ا ت ك فلم ي ق الاسلاميه ت و و و ك م أ ل ق إليكم ل ا ع ل م سبيلا ستجدون آخرين يريدون يأمرون أن يأمر

ي م ن و ق و م ه م م ك ل ا ردوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة أ ر ك س و ف ي ه ا فإن ل م ي ع ت ز ل و ك م و الاسلاميه ي ك م ل و ك ف أ ي ي د م فاخذوهم واقتلوهم ثقفتموا وأولئك حيث

م ن بينكم و ب ي ن ه م م ي ث ا ق فدية م س ل م ة ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و ت ح ر ر رقبة ي م ؤ م فمن ن ة ل م يجد ف ص ي ا م ش ه ر ي ن م ت ت ا ب توبة ع ي ن من الله و ك ا ن ا ل ل عليما ه ح ك م ا و س ن يقتل مؤمنا متعمدا مؤمنا فجزاؤه

ف ج ز ا ع ه ج ه ن م ا ل د ا ف ي ه ا وغضب ا ل ل ه ع ل ي ه و ل ع ن ه

وأعد له عذابا ع له ظ ي م ا يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إذا ض ر ب ت م في س ب ي ل ا ل ل ه فتبينوا و ل ا ت ق و ل م الاسلاميه م إليكم ل لست ل تبتغون مؤمنا ا عرض ح ا الدنيا ة فعند الله

إلا ا ل م س ت ض ع ف ي ن من الرجال ا ل ن س ا ء و ا ل و ل د ا ن ليستطيعون ا ليستطيعون ايلتون سبيل فولا

كعسى ع الله أن ي ف ومن ع ن ه و ك ا الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله

وكان الله غفورا رحيما

طائفة منهم معك ولتات ي أ أ خ ذ و ا س ل ح ه م ف إ ذ سجدوا فليكونوا من ورائكم و ل من ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك و ل ي أ خ ذ و ا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتع

ف ي م ي ل و ن ع ل ي ك م م ي ل ن ا ب ل س ي ل ل ع ل ي ك م إن ك ا ن ب ك م أذى أو من مطر أو كنتم م ر ي ه

كانت ع ل ى ا ل م م ؤ ن ي ن ك ت ا ب موقوتا و ل ا ت ه ل و ف م ا ل ا س ل و م إن

موسوعه ت غ ف ر ا إن النابلسي ل ه ك ا غ ف و ر رحيما إنا ن أ ن ا إ ك ا للعلوم ك ت ا ا ب ب ح ت ح بين الاسلاميه ن تكن ل

م و س ت غ ف ر ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه كان غفورا ر ح ي م ا و للعلوم ا ا ت ج د ن ا ذ ي ي ن خ ت ل ن أ إن ا ل ل ه ل ا يحب م ي ه

كان خوانا أ ث م ا ي س ت خ ف و ن من ا ل ن ا س و ل ا ي س ت خ ف و ولا ن من الله ي س ت ف و ن من ا ل ل ه وهو م ع ه م و ه و م ع ه م م إذ يبيتون ا ل ا يرضى من ا ل ق و و ل ك ا ن الله ب م ا ي ع م محيطا ل و ن

ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله, يجد الله

شركه س ب إ ث الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ث م ا ثم ي ر به بريئا, ثم يرمي به بريئا

فقد ا ت موسوعه ل ب ا م ل ن ا و ل و ل ا ف ض للعلوم ا ل ه ي ك ر ح ت ه لهم ا ل ط ا ئ ف ة م ن ه م أن ي ض ل ك

أو م ع ر و ف أو إ ص ل ا ح بين ا ل ن ا س و ر محمد راتب النابلسي

موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ي ل ؤ م ن ن اسماء الله الحسنى

موسوعه ا ل ن ا ب ه و ي غ ف ر ما دون ذ ل ك ل م ن يشاء و م الاسلاميه ض ل

إلا إ ا ث م و إ ي د ع و ن إ ل ا شيطانا مريدا ل ع ن ه ا ل ل ه و ق ا للعلوم أ ت خ ذ ن من ب ا د ك يصيبا ا و ل ا ض ل ن ا م ن ي ه م

ولانهم فليبتكن اذان ا ل أ ن ع ا م ولانهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا خسر مبينا يعدهم ويمن

ل ف ا ي ع ل ه الدكتور إ ح م د ر ا ر ب النابلسي

أولئك م أ و ا ه جهنم م و ل ا يجدون ع ن ه ا م ح ي ص ا و ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت ن د خ ه م ج ن ت س ن د خ ل ه جنات ج ت ر من ت ت ح ا ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أبدا وعد ا ل ل ه ح ق ا و م ن أصدق من ى

ف موسوعه ل النابلسي للعلوم ا ل ا ن ل ا م ي ا

ص ل موسوعه ا ل ل ص ح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا النابلسي ت للعلوم ب ي الاسلاميه ت اسماء ل الله ا ك ا ل م ع ل ق ة و إ ن

تصلحوا وتتقوا ف إ ن الله كان غفورا رحيما و إ ن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الأرض

و ا ا ل ن تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا إ ن يشا يذهبكم ايها الناس ويات ب آ خ ر ي ن وكان الله على ذلك قديرا

يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو, ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى

م و س و ا الآخر واليوم ل الآخر م فقد ضل ب ع ي د ا إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ثم ثم ثم ثم آمنوا ثم كفروا كفروا ثم كفرا ازدادوا ل س ي ك ن ا للعلوم ي غ ف ر لهم الاسلاميه ي ي ه د ب ي ل ن ا ف ق ن

أن ل ه م عذابا أليماً الذين ذ أليما ي ت خ و ن الكافرين أ و ل المؤمنين ي أيبتغون ا ء من دون ع ن د ه ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة ل ل ه ج م ي ع ا وقد ن ز ل ع ل ي ك م في ا ل ك ت ا ب أن إ ذ ا س م ع ت م ي ن

الله م و س و ب ه النابلسي للعلوم الاسلاميه حديث ي غ ر

إذن م إ و س و ل ه ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل ك ا ف ر ي ن جهنم إن الله جامع المنافقين والكافرين في ا للعلوم ه ج ا م ا م ن ن ا ف ق ي ا ا ل ك ف في ر ي ن ن ج ه ج م ي ع ا ا ل ذ ي يتربصون ن فإن بكم ك ا ن ل ك م من فتح ا ل ل قالوا ل ه أ م نكن معكم وإن

كان ل ل ك ا ف ر ي ن نصيب ق ا ل و ا أ ل م ن س ت ح و ذ ع ل ي ك م ونمنعكم من المؤمنين فالله ي ح ك م بينكم يوم القيامة ولن يجعل ك ولن الله ا ل ل ف ر ي ن على ا ل م م ؤ ن ن ي س ب ي ل ا إن ا ل م ن ا ف ق ي يخادعون ن ا ل ل إلى الصلاة ه وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة

ق مذبذبين و يراغون ولا سعلا الناس ي ك ر و ن الله إلا قليلا م ذ بين ذلك لا إ ل ه الا و ل ا إ ل ه و لا مذبذبين ذلك بين ل اله إ ل الا و إ ل ه ل ا

ا ل م ن ا ف ق ي ن في ا ل ر ك ا ل أ س ف ل من ا ل ن ا ر و ل ن تجد ل ه م ن ص ي ر ا إ ل ا ا ل ذ ي ن ت ا ب و و ا أ ص ل ح و ا و ا ع ت ص م و ا ب الله و و أ خ ل ص ا ل مع ؤ م ن ي ن

وكان الله سميعا عليما إ ن تبدوا خيرا أ و تخفوه أ و تعفو, تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله

و ي ق و ل و ن ن ؤ م ن ب ب ع ض ونكفر ب ب ع ض و ي ي ي ر د و ن أن ت خ ذ و الاسلاميه ب

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق وقولهم, وقولهم

ق ل وقولهم ب بل طبع بكفرهم ن يؤمنون ا الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا غلف ل ل ي ا ب ك ف ر ه م و و ق على مريم ه ت انا عظيما و قتلنا و ل ه م إنا ق المسيح عيسى ب ن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم و إ ن

وإن ا ل ذ ي ن ا خ ت ل ف و الله فيه ف ي شك من ما م به من ع ل ح س ن ا

لاتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما و إ ن من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمنن به قبل موته ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم

أحلت ل ه موسوعه م ع ن س ب ي ل ا ل ل ه ك ث ي ر ل و أ خ ذ ه م ا ل ر ب ا وقد س ل ا ع ن ه

أ و ل ئ ك س و ع ه م أ ج ر ا عظيما إ ن ا ب ل ح ي ن ا إ ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م ن ب ع د ه

إلا طريق ج ه ن م إلا طريق ج ه ن م خ النابلسي د ي ف ي ه أ د ا وكان ذ ك على الله ي ر ا يا أيها ل ن ا جاءكم ا س قد ل ر س و ل بالحق من ربكم من م ن ف و ا خيرا ل ك م وإن و ت ف ر ا فإن ل ل ه م ا في ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض و ك ا ن ا ل ل ه

عليما حكيما يا أ ه ل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق إ ن م ا المسيح عيسى ب ن مريم رسول الله وكلمته أ ل ق ا ه ا الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إن

موسوعه النابلسي ك و ن للعلوم ه و ا في ا ل س ل ا و و ا ت م ا ف ي الأرض ا ل ل وكفى ب ه و ك ي ل اسماء لن ي ت ن ك ف ا ل س ي يكون ح أن ع الله و ل الحسنى

م و س ت ك ف ع ن ع ب ا د ت ه و ي س ت ك ب ر ف س ي ح ش ر ه م إ ل ي ه ج م ي ع ا فأما ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ف ف ي ي و ه م أجورهم ي ي ه م من فضله وأما الذين استنكفوا فضله

موسوعه ت ك ب ر ا ف ي ذ ب م ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا و ل ا ي ج د و ن ل ه م من دون ا ل ل ه و ل ي و ل ا نصيرا يا أيها ل ن ا س قد ج ا ء ك م ب ر ه ا ن من ربكم

فلها نصف م ا ترك و ه و ي ر ث ه ا إن ل م ي ك ن ل ه ا و ل د فإن كانت ث س ي ن ف للعلوم ه م ا الاسلاميه ل مثل ك ل الله يبين ك